لانه العلمانيه معالمها غير واضحه الليبراليه غير مفهومه الديمقراطيه يسمعوا فيها يحتفوا شيء حلو وكيو جميل والله اعلم بما تحتها احدث ولا خرج عن الاحزاب المنحرفه طيب وزيد زيد على ذلك تشويه كلمه الدوله الاسلاميه او الاسلاميين والبجوه متشددين تبي قصوا اليدين ويدروننا والمرعى منو تطلع الشارع الاسلاميين لذلك انا انا دائما اخطر على اخواني عدم استعمال كلمه اسلاميين لان اسلامي جاءت من خارج العالم الاسلامي ويراد بها الاسلامي يرادف متشدد متطرف متزمت